قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ ُمَّ لَآت النَّهُمِّم بَيْنِ أَدهِم وَمِنْ خَلْْفهِم وَعَنْ أَمَانِهِم وَعَ شَمَائِلِهِم وَلَا تَجرِرُوا أَكْصَرَهُم شَكِرين قَالَ خُرجمِن هَا مَزْزُومَم مَدُُ لََ تَ بعَكَ مِنهُم لأَم لأَن نَّجَهَنَّمَ مِنْكُم جمَعين وَيَا آدَ مُسكُنْ أَ تَوذَوجُكَجَنَّ تَفَكُ لا مِن حَيْثُ شئتُ مَا وَلَا تَقُرَبَذِي الشَّجررَ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فَدََّهُ مَا بُِور فَلََّا ذَاقَ الشَّجَةَ بَدَت لَهُ مَا سَآتُهُ مَا وَطَفِق يَقْسِ فَنِ عَلَيهِ م الشجره واقلكما واقلكما ان الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين قاله بط بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر و متاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُمْ لِباسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آدم أيطان كما اخرج ابيكم من الجنه انزعا عنهما ينزعا لباسهما ليريه الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة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 قَالُوا عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد الشراب من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قيل دخلوا في أمم قد مِنْ من قبلكم من الجن سَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَميعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا قَالَتْ يُعَذَّبُ ضَعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ سُطْوٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ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 ان الذين ظلموا انفسهم والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ولا لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلقموا الجنة أورستموها بما كنتم تعملون ونادى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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم لَدَوْا اصحاب الجَنَّةِ ان سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ القاوم والمن ونادى اصحاب الاعراف رجال لا يعرفونهم بسمائهم قالوا قالوا ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبروا إنَّتَ ل خَوْفٌُ عَلَيكُمْ وَلَا أَتُمْ تَحزَن وَنَدَأَصْ آابُ النَّارِ أَصْ أَبَجََّةِ أَن أَفذُ عَلَنَا مِنَ لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد قُلْنَا هُوَ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَهَلْ يَذْكُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جاء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 سُرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُسِلُّ اللَّيْلَ الشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 فَكُمْتَذَكْرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ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 ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أَوجِبتُمْ أَ جَاءكُمْ ذِكرُم مِرَِّكُمْ عَ رَجُلِم مِنْ قُم رجل لزِرَكُمْ وَللتَتَّكُ وَلَ عََّكُم تَُّحَمُون فَكَذَبُهُ فَأَل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 فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر مَا كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني فيه مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قُلْ بُودُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آية تَأْخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ يُفُولُ لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَن صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا وَقَالُوا يَا صَالِحُ بِمَا تَعِدُنَا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 تُلَقُّكُمْ وَلَكِن لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّ تأتون الرجال شهوة هُرون فانجينه واهله ان لم راته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبته الذي أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا ORIGENNAKA YA SHU'AYB WAL LADHEENA AMANU MA'AK MIN QARYATINA A AW LA TA'UDU FI MILLATINA QALA AW LAW KUNNA KARIHIN QAD IFTARAYNA ALA ALLAH KADIBAN بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا سعى ربنا كل شيء علما على الله توكلنا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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم فَتَوَّا عَنْهُمْ وَقَا يَا قَوْمِ لَ قَدْ أَبْ لَْتُكُمْ رِسَلَاتِ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيفَ آسَ عَلَ قَوْمٍِ كَافِرين وَمَا أَرْسَل النَّافِي قَرِْيَةِم مِن نَبين إِللاااءخَزْنَا بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة عَتَا عَفَا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَاءَ وَالسَّرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بَأْسُنَا بَيَاتٌ وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ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 الْقَعَصَهُ فَإِذَا هِيَ سُبَالٌ مُبِينٌ وَنَسَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلْنَاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ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 وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 وَأُلقَ السَّحَرَةُ سَجدين قَالأَمَن النَّ بِرَِّ الععَمِين رَبِّمُ سَوهَرُون قَالَ فيِي الرَّعونُ آممَ تُمْ بِ قَبُلَ أنن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ كَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فسوف لَ قَطِعََّ أَدِيَكُم وَأَرجُ لَكُمْ مِنْ إِلَافِ سَُّ لَ أُصَلعِبًاَّكُمْ أَجمَعين قَلُءَِّ إِلَ رَبِّنَامُمْ قَلِبُون وَمَا تَ قِمُ لََّ جَاءَتْنَ رَبّنَا أَفْرِغْ عَلَن صَبِ رََتَ وَفَّنَ مُسلْلِمِين وَقَا المَلَأُ مِنْ قَوْمِ فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فِي الرَّعونَ أَتَذَرُ موسَ وَقَومَهُ ل يُفْسِدُ فِيأَْرضِ وَيَذَرَكَ وَآالِهَتَتك قلَ سَنُ قَتِلُ أَبْنَا أَهُم وَنَْتَحشِ سَأَهُمْدْ وَإَِّا فَووقَهُم قاهِرُون قلَمُ سَالِقَوْمِ ْتَعينوا بِالَّهِ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 قُلْ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنْذِرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ آلِ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ السَّمَاءِ رَأْسًا لَعَلَّهُمْ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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسأرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم قُفَانَ وَجررادَ وَقُمَّ لَ وَضضَّفَادِعَوَّمَ آيَاتُِّ فَ الصَّلَاتِ فَسْتَكْ بَروا فَسْتَكبرَروا وَكانوا قوما مجرمين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 لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كَشَفْنَا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورسنا القوم الذين كانوا تضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارقنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بِمَا صبروا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 قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ شِيَءٌ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي كُم إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ تحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة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 سَالِمِ قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُر إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ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 الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة تَخْصِيلَ لِلَّذِي كُلُّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا يَأْخَذُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قالوا اِلَّا لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا قَدَّمْتُمُونِ مِن بَعْدِي فعجلتم أمر رَبِّكُمْ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب وفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 إن ربك من بعدها لغفور رحيم لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وَخَتَرَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِلمِقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ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 وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه تُبَيِّنُ عِنْدَهُم فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 مَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمٍ مُّسَنَّاؤُ مَّتٌّ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عادِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَو حَنَا إِلَ مُسَائِذِ تَسقاه قَومُوه أَنْ يُُّر بعَصَكَحَجررَ فَمْ بَجَسَت فَمْ بَجَسَت مِن سْنَتَعَ الشّرَةَ عن قَد عَمَ كلُّ أُ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 وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذَا تَأْتِيهِم حِيتَانُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا إِذْ تَأْتِيهِم حِيتَانُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عَنْهُ عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوبهم سوء العذاب إن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 اذن تقن الجبل فوقهم كانه ذله وظنوا انه واقع بهم خذوا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 قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ قُلُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً فِي تَم مِم بَعَدِيم أَفَتُلِكُ نَ بِمَا فَعَلَ المُ بُطِلُون وَكَذَكَنُ فَِّلُآيَاتِ وَلَ عََّم وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا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 وَمَن يُضْلِلِ الْفَأْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا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 نَبِ الْحَقِّ وَبِهِ عادلون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يُنْذَرُوا فِيمَا لَكُمُ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 وَيَذَرُهُمْ فِي طُيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا قُت فيِي السمواتِ وَ الأرض لا تَأتيكُم إِلا بَوتَ يسألونَكَ كَكَ حَفِي عَهَا قُل إِ مَا عمُه دَ اللهَّ وَلاِ كثَرًا الناسِل يعَون نَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ بَشيرُ لِقَوم مِنُون هُوَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْ هَا زَوْ جََسكُنَ إلَيهَا فَلََّ تَوشَّهَا حَمَلَت أَملًَا خَفِي فَ فَمَررَّت فَلََّا أَسقلَتْ دَعَوَ اللهَّهَ رََّهُ مَالَئٍِ آتَئتَنَا صَالِحََّ نَكًاَّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَ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 فادعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم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 بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي وَنَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْتَطِعُونَ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 تَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْسِ مَلَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قُل لَّوْلَ اجْتَبَيْتَهَا قُل إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي أَهَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وإذا قرأ الكرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون